وَإِنَّهُمْ قَافِرَاتُ الطَّرْفِ أَسْرَابٌ أَذَاهُمْ مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا عَلَى رِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَٰذَا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم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 قال فبعزتك لا أخنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جاءن منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما قُل لِّالْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ الرحيم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إنا أن أعبد الله مخلص له الدين، ألا إله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه. فهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّار لو أراد الله أن يتخذ ولداً لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار ولقد سما وَالْأَرْضَ بِالْحَطَبِ يُكَوِّي اللَّيْلَ عَلَى النَّارِ وَيُكَوِّي النَّارَ عَلَى اللَّيْلِ وَتَخَرَّجَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْرِي بِأَجْلِ مُسَمِّعٍ العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعض خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأننا تصرفون إِن فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يُرْضَى عِبَادُهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُوا زَوَارِعَكُمْ وَإِذَا حَانَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن عليم بذات الصدور. عشرين عشرين بقول يسديتني يساندون. هنا كمديا يعشر هذه النص عدي. كنا سابسنا تفسيرك القرآن الكريم كا. أفرى أفرسنا يلوذوك كوبن يهاي. Ayat al-Levi'yä kontonat buka bilavaniya. Kanamidaan min surat saad. Ayat atodoladna waakuihdiya hay. Kanamidaan min surat jumer. Todoliyya sotdanna ayatot. Kun min surat saad kamida. Kiya todolaa ayatot. Min surat jumer kamida. ka ayatot. Uka koubanya. Ukuinu yhä yhä اجرك يا يدي هودن بيي فهل لو خسيت ذلك متقين الرسول هو رييا رييا صحيحين صالحين تخي لو خسيت سورته ان غوديهنا امانن لو حسين و هي ده اوو تلا غلئ كافال غوديه جنة هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكاة كثيرة وشراب هل يقولون أنه مريمي لذلك مرج بغا إلي مرجع في عنيه آياتي إيه يديل ونقسا بأبكتي أجيرت يديش في عنه أبكتي أطالنا جنة عدنين أيها اللغو فصيري نقاذيك الجنة إليه الباب ده ونسي فرني كل كذا جمبه على فراي ما وفتحت لهم الابواب الباب ده ونسي ملايك ملائك باب صبان الباب ده بلاغان وكو سو دويني حاجه غروه ده تгана و حين لو ناسن يا سرير يا جمبري يا كرسياه و حين ما مشي دالسن خلق حاجه دي يا أمونيك اللبضة باري. انت هو حي يترحلي أما تلك وحقها وين فيها هي. قال تعالى خدو حجري وإندهم عند المتقين كذلك كفر كبغ كفري يا معسي إسكا إلالية إما هو ناكسني عمل سوبان كدلالة أكتو دوحها قاصرة طرفي كفنا إنها قابنا يشو الدرفي بوشيوه شييباي كو غابينان يا على ازواجينا كان متغير باودار باي اييش كو غابينان يا انقلتك يهمونك يا نينك لهونغوري كما حيو كما يغنان ده ان الله كو ابو لي هلكوداي كخي جامناين صالح الحمد لله الذي تعرك زوجي بيلس الهي يا كان نبان ama lama lama kaabto kulka iyo sheedu wagaab fii sheedu ninkay ku gabantaa ka tiraa bunisku daawud oo gabnaha jannad oo dan yara gaaysku daa saddex iyo sodon walalseegay siddeed iyo صدقني صدق أسرع إذو أي ولا جلّ وإن دوم عند المتقين لا تكألك ضغة أفسدوا حال نساء هؤلاء قاصرات طرفي إشجب قابنا يا أتراب إسكوا غيرك مركي ناقهي إيه راشينكي بعد يدي بلا إيه قرش إيه رحدي إنت مرك جانتك لو جليه أيوة حلو هذا نعمل دعانتك وايزه ما في واي تلعدونا لئن كُيَّبوا هجر دون كذا جوكت مثلا الجنة التي وعد المتقون وكلها دائم وظلها تلك عقلا الذين تغوا حدا لدون جوكت قيل الذين يبغى هجر واكن ليوم الحساب حساب تمارنته دينا لئن يبغى يوم الحساب يا يوم الدين يا يوم الفزلي يوم مطامة الكبرى يوم صاقة الغارعة من غارقه العاقه من عاقه وحاصدا قيام مره معيالك يدين ما جعل اركبه من انوث الماء ما اي يوم الحساب حساب ماشي والله حساب يا خول يا سلم ادينك انت تكون لي وحاد كلب ساتي اد كسبت ايال حسابي هال. يوم الدين حسابته الدين لقد وحنا قل وضل مرنايا يوم الفصل و هي تدري لا يا دات كل ايول ما ري يوم القارع دباتا تعرضك بالا يوم الحق مصيب عمودات كودغيشو يوم صاخه دباتات خلداتي ريشو وحو دبابات و لا بل يبي بالعام بل أيوة على إنا هذا نعم ذا النوع البل اللي ينسيه حتى نباه إلى غزونا نفتح له ذين دربناه وح كبش عريسا ما لهم النفسي أتريد هذا جل شأن مر ببعض اللوايا مر بيا اللوايا مر بكم كان ما نيا ما كان كل كله مجرى غيري مجرىه، هو جواب مجرىه، هو جد مجرىه، هو عنوان مجرىه، أو أنت لمن سال ماركو كل كوه عنوش حوانك أيه، أنت ذي بي ترقي بقرا لكن نفس ما يكون رعايسناي ذا، وحن ما دمانا دفاتنا ودفاتي، كل كاسو حيوجد نيسنجين نفسا وروح وجسما أنت بعدي ولا إن هذا لرزقنا ما لهم من فضل، فعندهم متغينات وذواع قاصرات طرف، إيش قبلك قابينا على أزواجهن خجوديك قابينيان لا يلتفتنا من أصل مايا إلى غيرهم من الأزواج ما يغنى. أتخاب إسوداء على سن 33 وثلاثين سنة أي ولد جوكانو تتفرج علي ده لا ينتابني. ويقالوا لهم وحلوا لهدونا هذا وحاسي ماكيوه تلعدون اللينين يا باهي حتى المتقين ديين في يوم الحساب حساب تميدا ما علمت هذا وحي اللينين يا باهي واكا إن هذا نحمد اللينين سييينا لغزقنا لفتانوهين دي دياري نيوي ودشاريزة مالهو خزقنا ومسقنا من نفاة دماشوه أسلوبك القرآن كان لقاريه لهداية البشر تتكهنون انتي سأترغيبوا وترهيبوا وإن للمتقين انتي كدن باي شيء إن هذا لرزقنا ما له من نفاس ترغيب باي عاي تصديعا هي أن الله تربي يا اللي نوسيقى سايموها انقلتاقنا وبحيصونا وهلقنا برواقبا إلا انقفوا الله ماما يعدبين متقين باي اللي يريد وهذا تغيي نقاطه حاول حياري أن يعمل وحيينها يعمل كل كاتهيبا كنا نذكر كا كبراي حدوا خبي الرسول هيدينا دردري وحلاو دربيا إذا تضي حمانته سادوا عرتي هذا هذا وحي المانتر وحي قلا إذا ماذا قرو وحلاقي ماذا ما بعدوا يلامت وارمر كأكبحيزي والحدو والنجليزي ماذا ما بعدوا هي و بعدوا هي هذا للي ماذا أرداش يوحي اللوغوطة لقلينا بالله بينا ساسي هذا اللوكياني واركاسي واكاو وحي متقين اللوغوطة لقلينا فكاللوغوطة الشيخي وإن اللي طاغي دادك المياعي اي قروري اي كبري وحاوسونا ذا اللا ما حقير مايهي وإن اللي المتقين حسنا ما كوانا شر ما مالله الله ما تنوغوش أي إلهي انت كبرتي حق الدهدي قوغضي ميعدي لأنك انت أعلى بالضغيان وابقى الحزبين القدب وإذكروا هيا وادومها تردرا وعلاقوك عم سيرا حدو اسبلين لديه وصدق الله في القوله في صورة الغلم كالله إن الإنسان لا يضغى قرأه الصغنة إنسانك هو قوقا يهدو السير واضمار قفناه مباني وحولبوكو يالان كما قال عز من قاين في سورة سورة فلو بسط الله الرزق لعباده لبغو في الأرض هم تلها دادك اللقبديو وكبرايا كل كوائنا اللي طاغينكوهو دادك عقوقا كبراي وحيلايهين لا شر مآب مال الله بتائم مرجع تان اغسر بلا كل الادو جيرو قرمون جيرو لما فيها من سقوم وضريع وحميم ويحمون وغسلين وصديد قرنك سيقول عجرا سر ما أبكي والله فصيري جهنم نار جهنم الله جرا أيلا ين يصلونها هل شاسلكم قمدتان سليقو واجل شدف حوا قمد واجو وعي وعنده حلومي إيش هاسلكم ما باي فبيس المهاد انت ليس جوك لنا يلاقب فيه بلا بلا هو شرمات في صورة العربين وقصوا مرني لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم خواش وكذلك النجزيه والم كل كهوحا ويا قر ويا حص ويا لعيه ذي كجرتا وإن جهنم ومحضة بالكافرين مكمل وعيما ملك الباب ملك نخص ملك تضيله ملك كذا إياقاشن كذا إياقا النفس هذه واحدة ليس أميس حبي واحدة ناس يا ربي قبواوا يجينا ويس بابي إياي كل الكيين ويس بابي إياي فالصحيه وقلوا كل قاسة أمارك حقاك قبواوا بين مر نفستها فأشد ما تجدون من البرد من بردها مر نجلالك بين نفستها فأشد ما تجدون من الحر من حرها yadi bahura naxoodaysay Kolka fa biselmiha inta lay suuggulo jahannaamagu bala markii gacanta lo galiyo ku hadamma tu'adun yiri quraanka muqabbaladiisu ya baylala kuwana waxa yiri hada adabka saqabka Baran, falyuquuhu taagintu tatki hada gudbay hada damiyan يا صغالينا يا يا وغساق عرم أهل النار كتاظران كو وزالي سنجلي طبعا ده يا كواري البوهدي كل بيهي النار يا جيركو لا يسكوشي الميت عرم كاس أيها دميني حميم بيأكل وغساق كرون هذه اللفظيدينا ها غير سبعي هيا فليدوقوه حميم وغساق وأخذ العذاب إنسان كليا معه من شكله karno til mama ilanno azwajuka lagad gadiisan adab kasa sayago yolo ya shukujira baati ba ne kaddu imanaysa malaayiq ba mar shawo mar dhaadinaysa oo ku horana galiso tuuntay kuwana soo wado maratti waamee kolka ku adab qaba ku xireeri kava, ku dib isku jabay ya laley farikama qodna jahannamiye badar إلى وحود أرطي أكثر من مرة في كتابه العزيز لعمل أن جهنم النما من الجنة والناس أجمعين دي دي هي اللي مركب لنا كأي دار سلوك هذا ما دل بيته هل متراتي بالليل مركب غرب لغوك أي لغوا روريه هي دون علم مزيج من ملف سري وحملها هي كل كاسام ملاكته هي للهي هذا غرب كاساب حيفاود جماعة هرلو هذا موضو مركز تبا سعودا وقالوا وقالوا كذلك فوج الله يرى وهو يقالوا ها درسوا بحدي مقتحيمون نشي مالبا ننماله مقتحيمون وحيرسنا يا معكم إذن كان أضيالا أما سكوزي جيري أتبعدي إذن لجرتك يا شركك يا كفرك يا ضلالك يا بعضلكا إذن كدب سعودك وقوه اللذي كتبكيني marsha say odayaashi markay arkaan kubi oo maasha wa melbasa sala ugu bayo ayay iraada allah marhaban bihin mel wasa oo khair la in garbaaku laaday annaga ku baabane oo qurun iyo ariri kale ragna ay kasoo dooneen masugnani kul ka soo dhaway xumada qodayaashi baa kubi kusoo dhawayna xagee mel wasa yi innahum iyaga salu na narbay gareen colo di markasta baaxda haye lugu soo dhaweeyay in kaari idinku dhaaday xara baas daga maaha ee antu midinkaa odayara ee horta ma mesh aan galay aduunkana kufriga noor socday la marhabaan biku mal fi aan ka kuri baas daga in kaari idinku إذنك أقوله لماذا أنتم قدمتموه لنا سبب كل غضب علي عذبك يا كفر يشركي اللالا قدومك إذ إذنك أخريال نوع ورد كده بس عندي هذه آخرية النار لي مدن وذنك أرثنا يدمقوه علي خلك إنكارته إذنك حقه أن جماعة قالوا حيل هذا أتبعني بل أن جماعه أنتم إذنك وضيالا أي الله محبًا مرفيع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 عليه الرضا والرحمة سهيب وكاله سلمان وكاله خباب وكاله عبد الله بن مسعود وكاله تس كي حقير يجرينا يليد يجرينا أي مشاكا وحيينا يا أبو اللهد يا أبو جهل يا أطبا يا أمي يا صفوان يا شايب يا عاسق الوائل ملا إنتي وويني أي أيقا مشاي قواعي عقيد حق دال بلال بلقوا يا مشي حاليا ما سمعي تقدر كسولكو عليه السلام و سلام وحييري يا بلا سمعتو خشخشة عليك أمامي في البارح حاليا أنا الجنة في الفيرناي ميشان جوغي هورتيا بركتي جانقا ليزي محاجرة ماشي النبي قلتا ينمي القور ريزا يا بلاك سنقراي فلماذا مركاتو يا رسول الله وحن جنة قو قرب صلي. حتى لن ننهر تعالى ولبادقوة المنطق حانيقا قررناه اوحانو بالنهي حتى انبهي سقاتو انان لبرك حد سبحان الله تعالى اتوكادو سنة الوضوبة الليلة سبحانه هو اقرريري ورلقة دانويرو باطاس ما شكوتك داي لابدان ركحادوه اوحو قالي ان الله يحب التوابي ويحب المتضاهري كل مركي الله قالوا اي لادان رؤساء المسيكين يا ربنا ثاني وهبارك هو يا ما يقولدي اتبع ده فلي كوان وركودي دماني قالو و خا يرهدان اتبع لي للجوي يا ربنا انك ربك نو من حرمري انا ان هذا عذابك كان فزده و كوردي عذابنا ظفا الله الله وعذابك نجا يغا في النار نار تغليله ورته قلودي دملوش وجيزداي وقالوا معي مشركين تجيران ما لنا مع النجوى عنه لا نرى أن نوجيهم خجالا خط وفقراء المسلمين كنا في الدنيا أنا هجرني نعدهم هو من من الأسرار هنا المودي جرني ما شو رمجي أولا اتخذناهم أن كيالني سخيا جاس جاس أن حقري جرني أوليدي جرني ما هني أولا ما سمياي ام بايمان ام زاغت موه الى سي انهم حقوا الابصار ميش ندى اكله وشقيني مثل ماكم ماشي في مجوغان ايشي ما جوغان مكشيكي ماشا ربي يني اش هداك اسك دعاء يا مجه ان ذلك قال لي ني لحق وحده ضحيو مو اسوغن او ضحيو وحنا وي وحل عصايو تخاصم اهلنا نارتدد كذا إنه يمر ما ين إيش إدعيان إيش إنكارايان بروب بروب كأقل لعندايو على بيقابود البايو كاسيوح عطقا ولا عيو حدا دقيهناكم أشيل لكن بريبة دقيهناكم إن ساعة لا لا ريب فيها وأن الله يحفظ من في القبو كل قيامتي ذي بالهم إنت الناس يهين سيد الله يشوع دعائه حداولا إن ذي نادقار كي دون ثام هذا أركي جناد يدات كذيل الله زوجة كي فك الله ذين حسوي فإن الطاغين دات ككبري أقوي وحيلائهم العشرة ما أبن ما الله نقض تنوخ بسيبلا بلن كهنم أيلاهيم يصلونها فقل دونا فبيس المياد إند الله يشوع قلوا يلاو بلا بلن هذا عذاب كانت فليذوقوه ذاتكي كبري هذا ذنبيا حميم بيكل إيه وغساق عر وأخر عذاب كان من شكله نوع إيسا أزواج في بضبطنا هذا كون نار الأيام فوج جماعوي مقتعيم وحيرس الأيام أو يجير الأيام معكم إذن كميحيني في النار جيرايان الأيام قولك القولة يكسي جرتال لا مرحبا ملفعا بهم هيجمع أيها النهي من عجلة إنهم يجسرون نربيع كله حيرالك كل إصبايا كلا يبل أن جماعة أنتم يديك وذيارة أيها أن عيسى يديك أنتم يديك أيها قدمتموه على بك النار سدا لا أنجدت وينها فبيس القارة من لقو سكنانا نرتن أقو قالوا وحي إرادا كويدد وينها ولياشيبي دعوين ربنا يا ربنا أنك ربك أنه منددك قدمه سيدي لأن هذا عذابك فزده الله وكرني عذاب النار ضعفا لابلابا في النار نار تقديه وقالوا وحي مشركين تهيرادا ما لنا ما حانه وفو أن الله نرى واركلا في جالا رجل كنا في الدنيا hän on kääntynyt jo ennen häntä enne, näin heidän kuva-kotereilla minä lasral, että kahun he, enne ikäni, viihi sholla, halkeilla se on, yksi omat jännäväsiä, se kaasua ei tehdä he, annu keilläni, syhriän, syhriänkin he kello, kuollehuja jäsen, ahum, ei ole ollut, mutta وانشقيني إن ذلك واركالليلين حسين لحق ماذا بصوكوه تخاصوهم أهل النار نرتدد كذا مرمد وذيوه كلنا ما أنا المنذيرون تنجوابوه حداد رسولك تاهيكوه ان قال هذا وعبوش اكتر المحاصب والمجازي هو الله عز وجل هو حسابه هو حفال مرينه وهي بويله هاو ايه هاو سيدو وادقيت كلييت مشغال ايه هولها بمن ايهنبان ايهن كدقا يو وايهن لحسابة مايه ابوهينو او رسول ابوه حاطرة انما واحتلاماها ايهن ايهن رسول منذير دقان ايهن وحن ايهن كدقا الكفر والمعاصي ايهن لكارسين ايهن حزاب جهن ايهن ايهن كدقا حقيقة ذنوحاوه قد جادينكم صدق بغل يلحدن دين هل خمادير وما من إله أحد جرّوا عرضاً مجيره إلا الله إبا وين مهان اللي الوعد متك القهر عدو مدي على ما يريد يساقون ربو أيوا عدو مدي سكدر قيّا خبو سماوة إلى ريا الرب والارض وما بينهما أنت إلى رياك يا دوالي الخلق ادخاي سولن خابي اه ما مولاي ابو ري له العزيز كرك اونكيشه الغفار اداف في بدن انت توبت كانتا قم مرلواد واعتذر الرسول الله هو قرانك كان انكرك إنك نكو اقرينا يو نبا اونور فنوس عظيم ويوي يدن هو سهله 40 غلطه لكن القرآن هو هذا القرآن أنتم إذن قلت يا مشيكي مكوه مكاك عالدة دقاني أنه القرآن هذين كانوا معرضون والكثيرتانيس إنه مركب القرآن هو القرآن إله وين واحد وكي يميدنا وحاو دليل وحن إذن شاكا يوحني أن نقول جواهما هذين ملاعظة مرمعين مر وإبليس يا آدم أبوري دودي أري ما هو ديا سجود دودي كم وذا هذلا ين ميا سنة ذلا جو خي هنيكا ما هنيكا يدين شاكي كم كذا مبيشين هذلا هذين لابوري كم كذا مبيشين نبيه الله إبنه هيقوم كيسا نبيهود هيقوم كي نبي صالح هيقوم نبي لوط هيقوم كيسا نبي لوط هيقوم كيسا موسى هيقوم كيسا ملكان ذين كشيا كانوا ما اني انا الى ديغاي قران كونه وحي من السماءي ها فهمت قران كوشاجسل ما كان ما هان لي من علم اجن بالملائك ملائك اعلى كريه قسم دا ورك غدهاي اني غنكن جوغاي قد يختصمون حتى الكمر ماي ارما بالن هذا هو اختصاصه اي كان ايضا اي انين شيغاي ان يوحى ما يوحى لموحيون إني أناج إلا حتى لا يحيوني أنما وأكلميه أنا أنيج نذير دجان أي مبين أي ديجي شعدر كل كوارك سما ذلك العين أن جد شعري أسانا كوب جووعي ماكمله ماكمرك قال كرت يري ربوك هذا الرسول كارب دجا للملائك إلى هم ملائك سما إني أنا يا رب يا خالقهم عنومة يا بشرن ذت هذا تاريخ بشرن ذت وحن البشر كامورا من صيني دابو الفيدا سويته حدان سموه أو أبوه ديسي هذا ما يسترانته كل كنتم كجالنا والنفختو أنا فوو فيه البشرك من الروح نفان لا يعاقرك أنكو أفوو وإساء ونولا راكتان فقحوا دعا له إساء ساجدين إذنكو أن أمركيه قلين أيها إسنا سلاما أيها سودا وينا مركو صيداء ربي أهيري أنا قلنا إن أنا جوكي إذن نشيكي نكوا دليل إنكنا وعيهي نبع عظيميهي أمان رسوله حديث الله ربي الله سبحانه فسجد الملائكة ملائك سجودهي كلهم ما لا يولد من بسجوده أجمعون ودرت إلا إبليس ماهن أنت كلا سجوده إبليس دا يالي بستكبر منه عدم سجوده ويسكنه وين أذيه وكان وحنه ذي مركو إبروقة عسايله كافر قال من الكافر أنت حق الدين الكامله وين عدم لا سجوده أمر إبرويا حقله يد ودينه يا ترى إبليس من ملائكة وكاملها سيدقيت اسخوشيغان مسا كامل معها إبليس ملائك كامل معها يقوله تعالى به دليل في سورة الكافي ويدخلنا للملائكة يسجدون لآدمه فسجدوا إبليسه كان من الجن وماذا هو الجن؟ كل خصوصه واسده ملائكة ومعروفة ونور لك أبوري إبليس ونر لك أبوري Adam قالوا بلقى عبوري إبليس هذا لا ما كان Adam لعبوري لأن هذا كله عليه هي كذب بيجي خيره وده اسمه يقني وسيدا وحده لا سيدان لجيرا لكن مدة ظهور Adam لعبوري وحده لجين لجيرا كل كذب جين وسيدان ولا لوط إلما كل كذب كان من الجن ما أفرد لي الخبزة إنو سمرأكتك مضعين أولا بابة آياتي عباسة إبلا إبليس كان من الجن هذه وحيدة لابا إبليس إلى أبو عاسيا مرأكتها الله معاسس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر كان أفرغ إبليس وعاصي عاسي الذي ذي واكل أبا واستكبر وكان من الكافرين أما الملائكة لا يحسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر سده ملائكة وعمعنا عم أبا اسمه دلان ما سدان إبليس كواد لقوله تعالى بأو دليل أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وعد لا يسده ملائكة مدرس ilaabu asiyyi malaa'ikatu ma'asishu timsigiisa wa jinni yaquna wa malaa'ik aslu al khinq aburu dadi kowat isaga khulika min naarin qul malaa'ikatu khuliq min noorin markayftini tabwa kalataqat kandaba alaga aburi isaga nafsin kul kalaburi bikodad aishku khilafen malaa'ikatu noor bal alaga aburi isna naar bal تبا عادي بيشكو خلافين يقولوا باررياد يساقوا واعاة واحيشكو خلافين حقي داغانكا وإسلا لازمه ملايك تومي واعاة يقول لهم عاصية إذا إبنس ذا ملايكا ألا وكا يرسين إلا إبنسا استكبرا وإسلا واين هي من الكافرين سؤال بها الكائمان كرتكولك حدوص الملايك تكمد هاي ونقرر نوعا و ايواك الله فري الملائك بوها عاك غليم ان قال ربك للملائكه الى الملائكه يبويري ادم وسجود شنو مرق ما عينوني كل كاوركي بتابن ما يسوم و خاو ادومي هي باوماي ويبليسكمي و خا عبد الله يا واهب ماشي وكو هاد الايام الجوجاي كل كاو حد يلو كبخ يلامات نيتا الله ميدنا كان وراكم جو سو دغاي تخينه ولا مانته معاك انه كي بينه ما تكون شجاينا ما بيننا زوجي من ناينان مغلايني كل ك وحدنا يا وارده دومدي بو لا حد لايا حتى بن حتى اينو سيدي مهاني جوغي من ان كوكس باي خبو سمهاوا والارمي دوليات tia iraria وربيا يوم ما بينهما انتو لخصي العزيز كادكا الغفار قلنا يا سرائي والوحاتر هذا هو قول أنك أنك أغرناه نباو نبا صور هذا هو أنتم مدينك أن وركي وإن هذا القرآن معرضون كجيسة إناد بارتان فميسان كل قمتان أغردان فيدي أنتم مدينك أنه قرآن كباد معرضون كجيسة سؤال حذي أي أنت الرقفة لا قرآن مغلي المقلواه وشق ما كان ماهانين لأنه محمد من علمنا قول بالملائك ملائك على الله كوريسه إذ يختصمون حتى يارنت إبليس إيه تيه أدم إيه كفاراتك إيه أرماء كوة هاد لأيه أنه قد جوب ماهان أنا كورك عمدين كاني إيوحا ما يوحا ليه ما وحيون إلي أنه إلا هدين ليه وحيودي تنكارا إيه بأيه ملأ إيه نمدين كأنه أيه وحيي الله يقول كأنه ما أحكى لماهان أنا أنه sadirun bana ayjiga ay mu'minun jigiti su'ada ay idgor tanina joogin oo aanan ku elmi lahayn ew aji muwarka yagu yimi qala rabbuka adiga rabbiga u yiri lin malaaika waxaaba malaaiku u yiri inni aniga eba khaliqul wahan umaaya basharanda min tooin fo banka فيه بشرك من روح نفطا لا <سؤال> يعي له أدع ساجدي الذين كأوسجوا يو السلام علي النامرك يا فلينا بعد كارثة بشرك مرك اللبادوكا كومه فاللبامة وبادي بعد كارلا كوماي يا روح السمالك تميل بلا لبادتنوكا كوما مدراركاموسات اللبادوراي جيس نيجان دو بادو هو باني ويلا كافوري فالدوبان كل كنك أدبادي يبيئي يبالعاني يبابوري يبيدي وحصر في الجسميك فوظم هاي ربطا وحصا قدر ما الله يكتمد بي ربطا الإيمان والعمال صالح والذكر والتصبيح والتعميد والتهليل والتنجيد والتقوى بي ربطا إذا ومتعادل لبدا وفاعد كل حق الحقه حتى هذا البادي يبيئي حرم هدأت على بابي ما يصمد أكوهرنان ما يجنا وحيل النغني إذا النفط يصمد أكوهرن نفسه وحكيشة والراحة وإذا رانيته ما كان مغرز وحباك وسافزن فبقينا نهذار يعني ميسار تلك ودالعيا شقدي ما فبقيس يا ماشاء الله لو ومن جسوا حي جل كمربو لكن نفتي مبصود صمد الله رشة الله لو شيغا يا عاديك والذي حق حقه تركوا عل ربا لبدن اككمنتو مذبحق مري نفس خبيقتكو يا سمدا يا ماشي كتين قد ديدي يا خورا ديدي عشه ديدا دي وذيك الله كل بالته وتقوى وضع جسمك نبي مو كل كذا لبذا دلو غيره رسولك ويو يني ما فينا منك دنيا دي سدنخ الاخره كويلها اذن مينك آخره وكيه الدنيا ديسا ديعة اما مينك آخره ديعة ايه الدنيا دكو ويرعة لبا ديبا إنه وصدق الله في قولي خبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وقنا عذابنا قولك اللبادات كاك هو بنتان كارتا لبادا سال لكاك هما فإذا سويته خدان سيمو جسمي جواكري جيا وإنه في كجيري maisbu nokonaa keema la wasawra nafta kale jeedana fa maadumo kale wala tabanka roo mahsuusan ma muukan ba maisaba lagama marmam iyada na safigaan nafaktu min فضح الله لأنه يساك ساجده إذنكو سلام أيه أمركي قفلين فسجد الملائكة ملائكي بسجود كلهم لمانتو أجمعون إليكو إلا إبليس ماهان استقبر سجوده أمركي بفرنتي إسكويني سيوكانا من الكافرين إمتحقدي ديه قالوا دي أيونا كمثل نخضي سؤال اباتنا قال ابو وينه يا هو ما منعك ما حكى ربك أنت سجدة إن روس سجودي لما آدم خلقته أنا أبا أمي بيديك عندي كل خا إبليس مفسرين أما ركي أبا يا حتى آدم قياس قابدرن وبدله أيودني شلو كلهمي قياس قوامعي إن سن الله جابوراي دب آدم نذوب الله جابوراي أركضي ذي بليس خريرنا تبكو كاقيمي بنيها دوباغا لين بوثي تبكو خسارية فائده لي لكن فائده سمعه دانتا بقول كيف اللفاته خساريه سمعه بقول كيف سيدياته دوباغا وحن صايده بمال وحلا وحلا حنا خيرك الله دان أي ايدا ابن ماله فائدة محضرة كلك أي ايدا كان كل عام اني هذا مبوري أنا نكو أمري من هذا سجودي. هذا آدم ملع سن أني مادي مالذي ملع ستيدو أبوري هذا آدم أبوري ما كنت إقاليسي أمر كان كفريسي وهو أبور كان ستيد لبدينا متفعا يا كويديك أنت سجدة هنا سجودك لما وحان خلقت أمي بيديا إلا هذا آدم عنديسك أمي سيلا جنات عدني وجندي أغطل عليك عنديسك تورابنا وربي أقول لك أخصك بارتا ما يسويني شيسي حدك ام كنت مهوراضوي من العال انت يجلوي مهوراضوي مسحدك اجيجلوي ناتي قال ابليس واكك تمي وحيران اني قبل ابليس اخيرن كفيع من ادم وما عدا دليله خلقتني وعادي كابورتي من نار ضب وخلقته تسن وعد كابورتي من طين وواعد كابورتي مد مفلسفه Ayo o yiri iblisati dobala nar laga adwar markii siyo. nar laga liyo sera yu deley. Asalka ayu ma. Nin sheeko akhri badaa admina badaa. Ayo o yiri kintu waxa uu qasho. Sadax iyo qamtare ayuun Miduu yiri hadayna xiyaar lahayn wana ما حد وحضي ما حنا لوليه حيب انو قضريه على سمايلي كو اخو حديش ادم اللقاه وري مشى ما حال لوليه حتى نا واديب اي كان ديب انو يدغس ان دا امركو يدغس حكمه دي بوتقي لشيخ وانا دا سؤال مركو و خي غران وايد انو خريغ اذكر بالو شيخ سلام ما دخري و دخري امعنينا حرر الرش حبوك ويدي واقنا ما كان حتا حتا لما ويدي. ويدي لا بلا ساقوك في لي حتى تاقنسي حتى انا قولنا معاد انها عيدو قشوبتي و يقولي ان عيدو صبي د جوابتيا ساشي ويدي جوابتني وين عيدو صبي د امحو ويدي و هو يري وحي باقدر بينو ييلا روح حسابايا كلا مر شعورنا قرشيه جانكو يو نودغي هذا مرنينة وعن نقول إيقابي ما إيسو عاشا ها تحلل يلا إنديسة نعيد كسو بي إله بقى قدري وقريش لقنا فهي جواب صحا لي جوابت اللي باتنا محايا إيسو عاشا اللي بات إبليس نار هدين لقاء بوري سيدان نار قد فايسة إيسا قدوا بقى اللقاء بوري محايا قدوا بطريبوه فهي جوابت يوم إيد بقى إنديسة كسو بي أسل كسينة إيد بقى اذيني ديب يحرق جسد حدا يمد يدعن وجسد ابليس لينط عن وجده وانت حجر في كلام انا خير منه انا كف عن خلقتني هذه قابورتي من نار انت وخلقته كنه واحد كونت من طين طوب قال بليري منها جنذا فانك هذ الرقيم تيرت قامت يدك وإن عليك وحضر شاداهان إذا لعنتي أني يبقى لعنة إذا إلى يوم الدين أفعل مال إنتا مال إنتا إلي إنتي اللي قارو حدي مال إنتا اللي قارنا نار بي لعنتي إسوب هذا شيء إبني إستوبر يدكا ومكعين قال, قال ربي يا ربي أني ربي يا يوم يوم مال إنتا اللي قارو يبعثوه على صوب العناي قال يبقى فإنك هذيك من المنظر قلقوك هذينايا إلى يوم الوقت وقت ما ألمت انت اللي لي لك المعلوم لا يقيني دوني لك هذينايا لكن تنين لك هذينايا لكن دوني لك هذينايا دي, دي بحرميش كل خفصحة دار أو تلبغ أو شكوتر قرأي قال إبليس حيري فبيعيزة فيك يندرها كداري سيدوها اللو يقال شرفت أبو كدار ماي سيدوها غير الله كدار ماي وحيري فبيعيزة فيك هذا يقول لك أن الكوبي كريم أي أنكو دارتي لأغوينهم منك آدنا سيبت إسان جنة وقبعي هدان سجود سيدي بي إسان يوحي كفر هو اللومين يا أجمعين ودرتوط طف مايو إلا عبادك أدوما هكو وقال ودوان كريم أيو منهم كميدا المخلصين أدوما هكذا الله بالحطير أدوما هكذا ربط المانبالوش هاي في صورة النحل بينكم ارنى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل وحوص الحجة كلها وحوصا اكتوه تقولي كجب كريم انت ايباء ميسا كما يسمع حقا كسوطا ايمان كباده وعن ايمان اما توكل على الله اللي هو كالسوني هانجرين هل ليس له سلطان أودكم على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون أيها أضيوية قال يا بوحير فالحق فلعد أي نقول كواد لا والحق نقول لا يا عي. حق أبلا يسكد أرته واما حي لعم الله أنه ينبوئي يهننا نارد الليلة. منك هذه إبليس إيه ومن من قوة إيه تبعك كالرعي منهم بني آدم حقوة كالرعي أجمعين إذلك قلوا حاطر الله رسول الله ما أسألكم دابوا إذن ورسل مايو عليه نبع عظيم قرآن كانان الذين غنائي من سوقارسي من أجر حضيراته وحدة قالاء وأدون إذن ورسل مايو وما أنا سيدا إذن ماهي من المتكلفين انت اسمه شاقه إساء وتكلفكو لا باشيبه واكو إما نعيه القرآن اللي يقولون تجينين انتا انقلقاني اوليش كلبه انظور قلون فريستون قالوا فكرون نونو إلا إنه عاصلين كانت تاحيبه في لنا متكلف ميهي بان كلانا وحن شقيه هوليه هين اسكوا ما ما شقيهو هو القرآن كماها إلا ذكره وانما هنوعك للعالمين ون اذا انك ايو قرانك قوالا يحي حدد ثلاثه قرانك ان ان برص ان ان هميسن ان ان ولا تعلمون وان غي واوغاندن ان نباهو وكانو قرانك بعد حين هي الحجر قيامه مرد ايادو غاندن سو قال ووحو يا إبليسو مع منعك معك أنت تزوده إن هذا سجوده لما آدم عن أن خلقه أنيق أبا أبوه بيديك عن تيده حس أكبرته ما يSCOيني زي أم كنت مخارات باوهي من العالي أنت اSCOريه لا قال إبليس بايري أنا أنيق خير في عن منه آدم س خلقته حدقه من نار الدم وخلقته اسمه حدقه عن من تينين دابو قنارو دابك يا أفضلو وأشرفو من الطين دابك في عن في نظر يبليسو كانت قياس باطلو قال وعيري أبي فخرج به من هالجنة فإنك هذا خديم طير تحي الريج والجبريج فإن عليك كركا جوحة أنا يا زحنتي أنا جايباد رين تيلا أن عريسي ذكاد ريج إلى يوم الدين أبال مارينتا مارينتا دا. إنتي لكي أول عنادي أي أداب سببتشا مارينتا قال إبليش باييري ربي يا ربي أميك ربي يا ربي يا ربي فأنذرني دي كورو نفتحيك قبانين تلية كورما إلى يوم ما إنتي لكي أول يبعصون أم إليك اللي صبحين دونه قال من المنورين إنتي لو كاديم باتك منتاي إلى يوم يبعصون معها يوم الوقت وقت ما لنتي المعلوم للجميع لا يقاله أدونك لقدينا معن كاسي كوتا أو هذا كوجدا ميز قارب لي سبايري فبعزتك هذا جاب عشرة على هي أنكون درزي هل هو هذا هنا بعض يا أجمع هنا دمانته إلا إبادك أدم حربا ومنهم بنو آدم كملا المخلسين هذا إباده لا براءته أنو دوانكرين قال يا بُوَيْرِ فالحقَ فأقول الحقَ حقي منكوا لايا والحقَ حقا أقول لايا هاي هل أمل عنا بوحية جهنما نار تلاجرا من كادي جيبلزا يا ومين منكو تبيعك الراعي ومنهم يجا كملا أجمعين دمانتي كل وحاتي هذا صوبني ما أسألكم وما عيد وديسنا مايو عليه على تبلق قران كنانة سو قرسي من أجل حضيرات وحدون حجرة العمل هي جورنتية لغالب إذن ورسل مايو وما أنا من آنيه من المتكلفين إن توحن لغو دجين إسكو مشغيزة. هو عن هبواني قورت قشتا كميد مايه إن هو ما هو قل أنكو ماها إلا ذكر وانوه للعالمين قود إذلك إنت أبكى ولا تعلمنا وانا دعوان nevaahu, orkun quran kuin sin se gajyo, bastaqinim, muda yerkal jadal, suratul zumar, suratul zumar, suratissa galia sotnado, kirsika surada quran ka uka komo, enna bokoli etovan iafar suradot, suradan va suratissa dia dia sotnad, etovan ke avratbay, nqone ja sagali ja sotn, hajaj Pahaikumagahamanta ja magaha Zumer, suoradan kutihedan lavago, osikalladin, kaforvila, jaanemet Zumere, Tagau takaurampa, on vielä jälleen, Zumere, leveä laakorba, ja suoradan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan ukujira, kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan kutihedan سورة زمر ومكية وحي كمية سورة دي سورة دي انت صوبانوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل الله وآياتها خمس وسبعون هيا ذهدو هي سنية الضباطا هيا ذهدو سورة ده توحيدك قادة لغي هيا كمية سورة زمر أبدأ هذه السورة وعن سورة دم كتب يا بسم الله أبا وين مجد لوسكسي هل يا الرحمان عريس جود الرحيم عالرحيم متجارة نعذن عريسه قال تعالى أبا وين تنزيل الكتاب كتاب كان قيمه قبلنا القرآن كأداة جنتية من الله أبا وين حقي بعيد جنتهم كات وعلى بابي هذا الذي ترى بنائي قراش القرآن كقول دعائي إلهي إنما يعلمه بشر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا إذ كن افتراه وعانه عليه قوم آخر إن هذا إلا سحر يؤثر وحيء دمى اللبابي وعالي روحة سيكتنوا بانت قلت قرآنك لفظا ومعنا وحروفا ألو كيبه سيدان إذ كلامه حكولنا منه تني الكدين واكله في السدحية تظن قار أي عباره لا نكله أي قرانك قدرته تنزل الكتاب كتاب كان قيمه بدلن اشرف إياه كمارودن ياي تجنتيز من الله يبويين حقي أي جدنتك أعطي أحد كله شقكم له اللي عزيزي كات كاظم الله اللي الحكيم مرتين بناء ممروك ونأخذنا توقيت لبعض اللغو سنايه دجنتي إلا وحو يريئنا أنك إباء أحدك لوركيدا أي أنزلنا دجنتي إليك هذا الرسول محمد الكتاب قرآنك أنك إباء أكود دجنتي سببك لو دجيه ومعب العب إبكالي إلا عابده لا شكر يا الله أمانه وحو الجنايين لغو عبدا لو دجيه كنت وحو يريئنا لو دجيه سراعين وياه وا كاترينكالي فعبد الله حق قرانك لو دجيي وا ماي ايما كانجي اللاعب ودول كل كا ايدا انو قرانك دجيي حقني ما حق لا دجيي حقي و نادجينا وا كانا فعبد الله ابا اخلصا انا و برحت رايا له ابي ادينا عملك اذا هذا صمينه سو ميد ابي كلبي ولا جدع انو غتو ألا خير؟ تنبهوا علموا تنازل درامي وعي ورب العروج واحد وقتن لله لا يال الدين عملك الخالص لا برحته خدان لا برحته سقيبكما حديث قطش يا أرنت أكويمين أنا أغنى شركاي عنك إنتو حلو من عمل عملا أشرك فيه معية غيري ثلاثته وعشتكه إمام البخاري وأوريد حديثنا واجد قد عمل سماية أنا قيا إنك لا دعديك أنا كأب عين ما حاجة إلى دوك وما يجي أماك الرزق سينا يجي نعمة الإيجاد أبو ردي ونعمة الإمداد نلاسي يا خيرك ونعمة الإسحادي يا كلاقي بقالي حتى نكرى ما قاي كما خَلَقَكَ سبأ وَحْدَهُ قومي فبده وَحْدَهُ كل امرك لو برعت لي امرك مركي ولو لو خلصك عمر والذين اتخذو يا زي من دوني تبو اينك سوك اولياء ملحق مزي زي ادو كل الله ويقولون الله سميه هل هذا الرسول الرأي الله سميه أدقى الرسول الرأي سميه لكن المدى أدقى على مسارتي ودبشرتني إيابك هذه سماء هذا سميه قال الله اللقوك العوائل والذين ذاتك اتخذوا ياشي من دونه يبواينكسوك أولياء ياشي هذين ليه ليه ليه بايدين جوهي محد أولياء كوبا ليس خائلين يقولون يري ما نعبدوهم إنه لديه اللعب دار معاجلة تواكولك إيا حسكا شادا إيا إيا أرمضا إيا كعبسا شادا إيا خوكا شادا إيا أكدوه جدا ما هميها صوتينو كو سمانجيني كعبالا ما ما ماشينو تارجيني ما تافا شادا عرحوني دا وليا جيسيا شرد الكحيرة شادا بلنقالك لحده جدا خوكا ش الكفار أساس لقول سلا إذا ما عمير إذا دون وحي ما أنو عبدين إلا يقربون إلى الله أما جل شيء كثروا أرواح سوا مع أروان وراء إلى ما هانه إنا ينضموا حتى لكني كبروا سوحتلين أولي مجال إلا اللي يقربون إنا ينودوا يان إلى الله أنكربنا يعني وحيته سن مقصود لذاته ما السلام معه سنة, سنة. نار معه سنة محمد الان محمد الان ان يقدم قارك كماله يحرواه كتاكسانه اله ينكو قاره أي هذا الهي كدو ياهي سوما قال داني كواس كتاكسانه سيئة اله اهدو كتاكسانه سوما الله وصدق الله في قوله واعلمو ان الله يحول بين المرء وقلبه وهو معكم أينما كنتم مركات أكسان عيزو أدقق بنا عيزو حجز جرا سو كل ما حذل آكم بهم فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إلى دعائي أسرع إلى الفكاجل كأواد بذا كل كيسة قطسوج حيران ما نعبده من لا يقربنا إلى الله انزل فانهيب الندوية إن الله يبوي أن يقوم قرنق بينهم إذا كان تا هي ذاتك على روا في ما في جودي هم يجا في ما جودي تا يختلفون إيش كده بمر أيام كل خسارة إن الله يبواين لا يدي منوني من روح هو هو يشجع بكارم بينا له عربي أحجار يا جميلة يا أطفال أرجوكا ولا يوحي ترايا أما هو يوحي ترين إمتى ساقاره وكله كاديم بينا كف هارم قال لما بلون لوراد الله حديث أبدانه أي تغيير إنه أبدا جو ولدا إلهم بلا وأدور الله مما هو يخلق أمج ما يشأه الرب سو ترى أن إنس إمرأة هي وحباك أجدو إذا بك أجدو ما ونصب يا قرابة حجدي عليهم أدم أبدا ليالي سدى لوك رثقو لو بني لي سبحانه عبلان بلانه هو يبه الله معبود حقه الوحيد وماذا القهار هذا ما ديسا قصبول هذا اللذي وقتا قولك خلق ابوح اومي السماوات الى الريال بو اومي محيو من وعكتبه وده والأرض فالريال بو اومي بالعق بساقه إلا عابد كالبي أيونا اومي اوديسا هي قدر ديسا لكيسو يكوّل الليلة هاوين كيبو الضوبة alan nahari malim bu kuduba wa yukawwirun nahar malim tibu dubar ya ala layli fadambu kudula ya yasan yari karun zaga'an wa tasakhara wa hufudaydiya ashams aqruda wal wa qamar adayya kullun fil arkol laba dikamila yajri biska sumanaya li ajali mudarin ta lagaaro kusaman sawt koda lo magaabai ala hoya tanbihu sanabahu balaruqa wa almuwagaada هو أباكالي أي آل عزيز هذا ما دي سكاعده الغفار السورة بضان بلغا سورة واضحي الدلالي كوني إنه يبال لينو يمين خلقكم ساد بشرو اومي من نفس نفو اذن كاومي واحدة منه وآدم ومتاين تذيكالي آدم بلغا اومي ثمكا قدالبو جعال هبايا الي منها نفتي وآدم زوجها نوعه ديكالي وانزل أباكالي لكم إذينك من الأنعام والد ثمانيات الأزواج شديدنا إلkaar ربنا كنعي ملكين عن تي الدغوى كبعي حاله دقيق في عنا وإشذان إن ذلك كل كان من الإفريزني ومن البقرذني ومن الضانذني ومن المعازذني أن عمكوس أمرني شديد الله شقا يقوه إذينك من مر كعذن اللهم إذن كتاتك يا ابا وإذن في بطون أم حاتيكم علاشي عبرت عبر شدة عبرت عبر شدة يا ابا إذنك أومي خلقا أوميس من بعد خلقين أوميس كدام بيسا عفرتنا بعانا هيدا عفرتن حنزيرة عفرتن أديريبا كدب والله كوينمي علاشي عبار لو جيري والله لا شيء مراحل بألا مراي ياران قال لي ياران نيمو حب وأيال نيمو خلقا من بعد خلق في مرمات مجدي الجلود ثلاث سدعة صدعه علاوشه ومجدي كي رحمك علمك غلك ومجدي ماشي مره وحين ما دارت دعنه ايل ما هو لا صوبو حبك كو غارين لا صوبا حتى ماشيمله كل كو ما دارتي ايل ما قال لكم صوبو مشو كيال الى علاوشه سدح انه كيد يقولو قال الذين كابوري كل كاسه قال لنا الدردرت انكينا دبرتيسان يخلقوكم هبائب انوماي في بطون اماتكم هو يمكن على جلدكم خلقا ومس من بعدي خلقي ومس قدم بيسا في دم اماتك لا بالحقاء أحد كلا قلبو عبدا مجدرو خبواكم كيدنا بوري أئد الله أئد المامورنا ويش لا يساجع له كل مبادل الملك بقرنيمو لا إله أحد قلبو عبدا مجدرو إلا هو يساجم معهنا فأننا تصرفوا هذا يوم جور عنديين هذا الذي سداي لا يقدر عليهن إلى إلى هذه إنك يوتور دجا كيف تجبا تصرفون حب الهيين كايليم ماكا سلاه أحبدا أنه هو عقل علي أيها هدنا اللي لا إياه هداد قالوا هدان يباو حميدا اللي قتلا قال إن تكفروا حق هداد ديدان فإن الله يباوين غني هدان وعنكم حقينك إياه ولا يرضى إباو قال لي كميه وقاذا لعباده هدو ما ديسه الكفره قال لي ما قال لغمه وإن تشكروا حداد إباو ما هدسان يرضى الشكر شكريه وخليلي يا هو إيه بلكم يدين مركبكم هذه زنبو خالي كأنه قناعي كأنه يدين قناعي ولا تزيروا منا حبارته وزيرة نفد من بارده وزراء أخرى نفكله ذنبك ثم كقبل إلى ربكم صدقين الحق أيام مرجعكم لا بشهدين ولا قطع خير ربكم هبه ويدين شايدونا بما هو كنتم في الدنيا الدنيا لا جد يا دكوا دك عجلت تعملون قوة سمية إنه إباوين علم إباوه أبوان بذن إذا تسدور مما في القلوب لا بيالك دهدو حاكو سكان هو أبوان بذن يحكي تنزيل الكتاب قرانك كالدجين تيسا من الله إباوين حاكيبي دجين تآثي اللي هالعزيزي كاتك الضوم الله الحاكيمي مأمولك ونقصنا إن أنك إبا أي أنزل لدجيني إليك هذا الرسول الكتاب القرآن الحقيبان لدجيني فاعبد الله يبقى عابد مخلصا هذا هو براحتنا له يبقى الدين عمل على هو يبقى فنبه هو علم فراروه وقال بالله يبقى كالي الدين عمل بلاي الخالص يبقى براحتنا والذين وعى يتخذون ياسي دوني دونه يبقى وين كثوك أولياء مع مريال ياسي ما نعبدهم يقول عابد مين أولياء إلا اللي يقربون إلينا دوائيا معانا واعكرا إلى الله يبقى وين سوف ادوي ان الله اي بوين يحكموا قرمقيدونا بينهم دعور فيما كي قدي هم مَا فيه ما ليس تختلفونا اسكتي دن ان الله اي بوين سيدمانون من عدوي كذبون بيننا كفارون قال لو قر الله بما ما الى ابلان بلانا هو ابل كلمي ايه الله معبود عقا الواعد من القاهر ارقا دعمها درقية على ما يريدكو درقية خلق ابواهما اسموات العليال والأرض العليال العقي قرأت يكوور الليلة حبين بوكو دبي على النهار مالين كوركت ويكوور النهار مالين تين على الليل بوكو كردوبي وسخر الشم